تخطب الطير أو به الرئيح في مكان سحيق ذلك ومن يعض لَفُمْ فِي زَمَنٍ أَفْيُوا إِلَاءَ جَمِيعُهُمْ سَمَنْ ثُمَّ محر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَاعِلْنَا مَن سَكَنَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَنْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهُدْهُ إِلَىٰ سَلَامٍ وَبَشِّرِ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَارٍ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ذك س خ غ ق لا قُ تقلَ نَ نكون منكم كان كان خضر In Allāh الله لا يحب كل خط